قال الملا الذين استكبروا من قومي لا نخرجك يا شعيب والذين امنوا معك من قريتنا اولى تعود اول تعود في ملتنا قال اولو كنا كارهين قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْنَ جَاءَ اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا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 تَبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَاسِرُونَ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا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 அசல் நி யச்சிம் மின் இல்ல அஹ்ன அஹ் அஹ்ன அஹ்ல மில் ச إِوَ الْمُرَاد إِلَّا عَلَّهُمْ يَضَرَّعُونَ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَا كَانَ السَّجْيَاءَ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعون